وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمان مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويُكَفِّر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين, والمشركين والمشركات الذين نبي الله ظنّ السوء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 وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسببوا ويسبحوه بكرة وأصيلات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 سيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغنم لتأخذها إذا طلقتم إلى مغنم لتأخذها ذرنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّهُ من فَسَيَقُولُونَ بَلْ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يأتكم الله أجر حسنًا.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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْهَا بِهِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أيدي النَّاسِ عَنْكُمْ ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وَأُخْرَى لَمْ تَقُدِّرُ عَلَيْهَا طَدَأْ حَطَّ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا الْأَدْبَارَ لَوَلَّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجْدُونَ وَلِيًّا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 ببقن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة معكوفا أي يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء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 Lete duxulun Mescid al Haram insha Allahu aminin aminin muhalleqin rüusukum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 وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وفيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فَآزَرَهُ فآزره فآزره فاستولض فاستوى على سوقه يوجب الزراعة غيظ بهم الكفار ووعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة واجر